بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 فَلَمْ يَعْرُضُوا إلَى السَّمَايِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَلِينَهَا كَيْفَ بَلِينَهَا وَزَيِّنَهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرْعَانَ الأرض مدبناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زود بهيد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء 119. به جنات وحب الحصيد 110. والنخل باسقات لها طلع نضيد 111. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتاب. كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاذ وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول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 ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت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 قال قرينه ربنا ما اغيتهم ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما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 ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشطق الأرض عنهم سراعات ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبر، بالقرآن من يغاف وعيد.